ب ُ و َ 2. 45. خمسة وأربعون. خمسة وأربعون. في ر و نانغ. في السينما. في السينما. نريد الذهاب إلى السينما. نريد الذهاب إلى السينما. اليوم يعرض فيلم جيد. اليوم يعرض فيلم جيد. نغّرّني كاو مي. الفيلم جديد ت م ا م ا الفيلم جديد تماماً. ش ่อง بيع ا ل ت و อยّู่ ت ي ّ ن ّ ي كا. أين ش ب ك التذاكر؟ أين ش ب ك التذاكر؟ ي مي تي نا و ا ك م ك ه ا هل ما زال توجد أماكن خالية؟ هل ما زال توجد أماكن خ ا ل ي ب ا ب و را كا ت ل ا ي كا. بكم تذاكر الدخول؟ بكم تذاكر الدخول؟ <تصفيق> متى يبدأ العرض؟ متى <تصفيق> يبدأ العرض؟ نانغ شاي كي شهون كا؟ كم يدوم الفيلم؟ كم يدوم الفيلم؟ <تصفيق> جانغ توا لونا داي مي كا؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ دي ฉัน ت َ ن ْ ع َ ق َ ا ر َ نَفْقَعَ ل َ ن ْ ج ل س َّ ر َ ن َ ف ي ا ل أ م ا م َ ق َّ ر َ ن أ ف ْ ق َ ع َ ل َ ن ْ ر ن ف ْ ق َ س ط أريد أن أجلس في الوسط. نغ نا ت ي ่ ن ت ن كان الفيلم م ث ي ر ا كان الفيلم مثيراً. نغ ماين ا ب ّ ر لم يكن الفيلم م م ل ا لم يكن الفيلم مملاً. but ناي نغ سير دي قا نغ نا. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. دون ر ي ب ي ن كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ ن ب ي ن غ ي كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ م ี كام แปลใต اً ل ภาพเป็นภาษา إنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ قرنا بيتي w w w b o o k 2 c o m